من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد حتى أصبح يركع بها ويسجد بها إن تعذبهم فإنهم عبادك الآية فلما أصبح قلت يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها فقال صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا والحديث قال عنه الألباني رحمه الله حسن أو صحيح وقال الشيخ عبد شاكر اسناده جيد إذن فالآية التي نريد أن نتوقف عندها هذا اليوم هي قول الله تبارك وتعالى ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة يرددها ليلة كاملة منذ أن بدأ قيام الليل حتى بزغ الفجر يردد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فهي حرية بأن نتوقف معها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هذه الجملة كلام من؟ كلام مين؟ آه سيدنا عيسى عليه وعلى الصلاة والسلام لو رجعنا كده أيتين في آخر سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك فيسأل الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام هل أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ مفسرين أو مفسرون اختلفوا في هذا الحوار هل هو في الدنيا بعد رفع عيسى عليه السلام إلى السماء؟ لأن العقيدة الصحيحة في عيسى عليه السلام أنه, إيه؟ أنه رفع ومازال حيا عليه السلام؟ ومقتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم برفعه الله إليه. يا عيسى إني متوافيك ورافعك إليّ والوفاء هنا بمعنى آخذك وافيا وليست الوفاء بمعنى الموت. فالعقيقة الصحيحة في عيسى بن مريم عليه السلام أنه رفع إلى السماء زال حيا وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في آخر الزمان. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ويكون على شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يسأله الله سبحانه وتعالى وهذا الحوار هل هو في الدنيا أم في الآخرة فبعض المفسرين قالوا إيه هو في الدنيا وبعض رفع عيسى عليه السلام وبعضهم قال بل هو في الآخرة وقال لأن سياق الآيات لو رجعنا شوية كمان ورا كمان ففي بداية لايات يوم يجمع الله يوم يجمع الله الرسل فاي يوم هذا في يوم القيام ولعل هذا هو القول الراجح واذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت لناس اتخذوني وامي الهين من دون الله طيب في ناس كتير قالت ان عيسى بن مريم عليه السلام اله بعض الطوائف النصارى قالوا أنه إله وبعض الطوائف قالوا أنه ثالث ثلاثة وقد كفر الله سبحانه وتعالى هؤلاء وأولئك وقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة في أوائل سورة المائدة طيب هل قال أحد أن أم عيسى عليه السلام إله لأن لا يبدو له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين طب إحنا رأى يعني سمعنا من قال أنه إله أو أنه ابن الإله فقال المفسرون أن هذا يحتمل أحد ثلاثة معين إما بالتلازم لأنهم قالوا أن عيسى إله فيلزم من قولهم أن أمه إلهة هي أم الإله على حد قولهم الباطر أو يبقى أول حاجة بالتلازم أو أنهم عظموا مريم عليها السلام تعظيما شديدا حتى صارت كالإله والنصارى كانوا يعظموه كما قال الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيه أرباباً من دون الله سيدنا عديد بن حاتم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما عبدناهم ولا سجدنا لهم ولا ركعنا فقال وما كانوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه فتلك عبادتهم قال هكذا عليه الصلاة والسلام فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يعني يعظمونهم وقيل أيضا أن هناك طائفة من النصارى كانت تؤله مريم حقيقة وقد انقرضت وتسمى طائفة المريمية أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك فهذا كان رد عيسى عليه السلام سبحانك يعني تنزيه لله سبحانه وتعالى أن يتخذ الولد والصاحبة سبحانه وتعالى فهو الواحد الأحد قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق هذا ليس بحق إنما هو قول باطل والأنبياء لا يتصور منهم ذلك هذه الآية ويسؤال الله سبحانه وتعالى عيسى ليست يعني استفهام لعيسى عليه السلام وإنما هي تبكيت لمن ادعى له الألوهية أو ادعى له لأمه الألوهية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 ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فالله عز وجل هو الرقيب على عباده سبحانه وتعالى ويشهد سبحانه وتعالى على ما فعله العباد ثم قال عيسى بن مريم عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وفي هذه الآية وفي قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قد يكون هناك إشكال أو إشكالها وهي قول عيسى عليه السلام وإن تغفر لهم لأن هؤلاء الذين ادعوا الألوهية لعيسى ولأمه هؤلاء مشركون وقد الله سبحانه وتعالى أنه لا يغفر الشرك هو ذنب الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى والإشكال الآخر انت تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم للذين للذهن يكون ذيل الآية أو آخر الآية وإن تغفر لهم فيه إنك أنت إيه فإنك تغفر الغفور الرحيم لكن ختمت الآية وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الحافظ بن كثير رحمه الله هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله تعالى فإنه الفعال لما يشاء يعني قول عيسى عليه السلام يرد المشيئة لله عز وجل فالله عز وجل يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وكذبوا على رسوله وجعلوا لله ندا وصاحبة وولدا إيبا هذا موقف إيه؟ هل هذا هو موقف دعاء؟ هل عيسى كده بيدعو ويقول يعني اغفر لهؤلاء؟ لم يدعو لهم ولكنه يضمن إيه؟ مسألة التسليم لأمر الله عز وجل وبعض العلماء قالوا أن هذا ورد من عيسى عليه السلام على سبيل الاستعطاف يعني هو يسلم ويفوض أمره لله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ليس موطن دعاء وليس موطن تضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يستجلب منه المغفرة والبعض قال إن تعذبهم على قول من قالوا أن هذا الكلام كان في الدنيا حينما رفع عيسى عليه السلام قال إن تعذبهم فإنهم عبادك هذا على, على المشركين إن تعذبهم فإنهم عبادك لأنهم أشركوا وإن تغفر لهم يعني إن وفقتهم للتوبة وتابوا ووحدوا الله سبحانه وتعالى فإنك أنت العزيز الحكيم سبحانه وتعالى فلما كان هذا هو موطن تبري وموطن استعطاف من عيسى لله عز وجل في هذا الموطن العظيم ناسب أن يكون لا ليس هناك لم يناسب أن يكون ختام الآية إنك أنت الغفور الرحيم وإنما ناسب أن يكون إيه؟ إنك أنت العزيز الحكيم فليس هذا على وجه طلب المغفرة ولو كان كذلك لقال فإنك أنت الغفور الرحيم ولكنه تسليم الأمر لله وتفويضه إلى مراده سبحانه وتعالى والعزيز هذه صفة من صفات اسم من أسماء الله عز وجل العزيز في صفات الله سبحانه وتعالى هو الغالب وهو حكيم لأنه يضع الشيء في محله سبحانه وتعالى والله عز وجل كذلك فقد يفعل الله تبارك وتعالى بعض الأفعال الضعيف الفكر يظن أن هذا ليس له حكمة وليس له معنى فيرد الله سبحانه وتعالى أفعاله إلى الحكمة فكل أفعاله توصف بالحكمة وإن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا معترض عليك لأحد في ذلك والحكمة فيما فعلته يعني إن الله سبحانه وتعالى إن عذبهم وإن غفر لهم فلا يجر أحد أن يؤثر فيه سبحانه وتعالى فالله تبارك وتعالى هو العزيز الذي لا يغلبه أحد وهو الحكيم الذي يضع الأمور في موضعها سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وبعض العلماء أيضا كما ذكرت قال ليس هذا هو مسألة الغفران وإنما هو على معنى تسليم الأمر إلى من هو أملك لهم ولو قيل فإنك أنت الغفور الرحيم لأوهم لا الدعاء بالمغفرة ولا يسوغ الدعاء بالمغفرة لمن مات على شركه لنبي لا لنبي ولا لغيره لأن الدعاء بالغفرة لا تكون لا تكون للمشركين، فهذه الآية العظيمة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هذه التي كررها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ذكرها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلي ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال مجموعة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذ بهم ذات الشمال جهة النار والعياذ بالله فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم يعني هؤلاء ارتدوا بعض شراح الحديث قالوا المقصود بهم هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر رضي الله عنه فقاتلهم أبو بكر وأصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعي فهؤلاء اللي معروف أنه في طائفة انتنعت عن الزكاة وفي طائفة ارتدت بعد وفات النبي صلى الله عليه وسلم فحينما يقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك وهذا يؤكد على يعني الخوف من الإحداث والابتداع والتغيير في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بعده لأن, لأن ذلك سوف يكون سببا لطرد هؤلاء من موقف النبي عليه الصلاة والسلام والذهاب بهم إلى النار والعياذ بالله طبعا الشيعة المخرفون يذكرون هذا الحديث ويقولون دوات إيه ده الدليل على ردة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كلها وهذا كلام يعني باطل مردود عليهم وميبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أرادوا أن يسيئوا إلى الإسلام فأساءوا إلى نقلة الإسلام ونقلت السنة ونقلت الأحكام وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين زكهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وزك عقيدتهم وزك يعني أفعالهم وبين الله عز وجل أنه رضي عنهم ورضوا عن رضي الله عنهم أجمعين طبعا كلام عن الصحابة يحتاج إلى يعني موقف أكبر من هذا المهم أن الرسول السلام الله عليه سوف يقول هذه الآية في يوم القيامة.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 تلا قول الله جل وعلا في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقال عيثى إن تعذبهم فإنهم عبادك فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم فلما النبي صلى الله عليه وسلم تذكر قول إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال إيه اللهم أمتي أمتي وبكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وربك أعلم فسله ما يبكيه فأتاه جبريل فسأله فأخبره بما قال والله أعلم فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك فانظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته هو حتى الرسول صلى عليه وسلم لما كان بيردد الآية طوال الليل في حديث أبي ذر الأول لما سأله سيدنا أبي ذر ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال إني سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يردد هذه الآية كان يفكر في مين في أمته صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يعني دلت الأدلة على مدى حرصه ومدى شفقته بأمته صلى الله عليه وسلم ومن أجمع الآيات التي وصفت هذا المعنى للرسول عليه الصلاة والسلام قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم وفي قراءة ابن عباس وأبو العالية والضحاق بالفتح لقد جاءكم رسول من أنفسكم طويل الفرق بين الاثنين من أنفسكم قيل أنها أي من العرب وقيل يعني أنه منكم وقيل أنه من نكاح كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه جاء من نكاح زواج يعني وليس من سفاح وقيل أنه بشر مثلكم بشر مثلكم يعني هو بشر وليس من الملائكة ولا من الجن من أنفسكم وعلى القراء الأخرى من أنفسكم من أنفسكم اليوم من إيه؟ من النفاسة من أفضلكم ولها ثلاثة أيضا تفسيرات أحدها أفضلكم خلقا والثاني أشرفكم نسبا والثالث أكثركم طاعة لله عز وجل وكل ذلك يشمل النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاة من العرب وهو ممن يعرف وهو من نكاح وهو بشر وهو أفضل العالمين خلقا وهو أشرفهم نسبا وهو أكرمه أكثرهم طاعة لله عز وجل صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم فوصفه الله سبحانه وتعالى قال عزيز عليه ما عندتم يعني يعز عليه المشقة التي قد تعتريكم أو يعز عليه الإثم الذي قد يصيبكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم الله عليه وسلم حريص جدا جدا على أمته وسوف نتعرف على بعض مظاهر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته حتى نزداد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يقول ابن عباس فأعطاه الله عز وجل اسمين من اسمه الله سبحانه وتعالى هو, رؤوف هو الرؤوف وهو الرحيم فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم اسمين من أسماء الله عز وجل ولكنهم أخاء يختص بمين بالمؤمنين ولذلك هنا تقديم بالمؤمنين هذا على سبيل الاختصاص بالمؤمنين رؤوف الرحيم كان سياق الآية رؤوف رحيم رحيم بالمؤمنين ولكن لما قدم بالمؤمنين رؤوف الرحيم دل هذا على أن هذه الرؤفة وهذه الرحمة لا تكون إلا لا تكون إلا للمؤمنين وقيل رؤوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين فالرسول صلى الله عليه وسلم حريص أشد الحرص على أمته صلى الله عليه وسلم من مظاهر هذا الحرص أنه تجلى وظهر في بداية معثة النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر أصحاب السير أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه حينما اشتد عليهم الإذاء والمحاربة لدين الله سبحانه وتعالى أمر أصحابه بالهجرة طبعا كان في هجرة قبل إيه؟ قبل الهجرة إلى المدينة هجره المدينه كانت سنة كام من الهجرة كانت سنة كام من البعثه يعني بعد بعثه الرسول سلام ب تقريبا 11 فكان قبلها في هجرتان الى الحبشه امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بأن يهاجروا الى الحبشة حتى يستطيعوا ان يعبدوا الله سبحانه وتعالى فان فيها ملكا صالحا لا يظلم فيه عنده احد وهو النجاشي وقد اسلم النجاشي وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صور حرص النبي صلى الله عليه وسلم ايضا على امته أنه يخاف عليهم أن يقعوا في النار فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أو نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهم عنها وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي إنما مثل ومثلكم كالرجل أو نار فالفراش اللي هو احنا البلد النموسي أو غيره والبعوض هو يذهب إلى النار وهو يذبها يعني يدفعها وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأمرنا بطاعته وبطاعة طاعة الله عز وجل وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وينهانا عن معصية الله عز وجل ومعصية النبي عليه الصلاة والسلام هو يبعدنا عن هذه النار ولكن في أناسه مع الأسف الشديد ولكنكم تفلتون يعني حينما تعصون الله عز وجل وتخالفون أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولكنكم تفلتوا كذلك من مظاهر حرص النبي عليه الصلاة والسلام بأمته أنه ضحى يوم عيد الأضحى عن نفسه وعم, وعم من لم يضح من أمته رحمة بهم صلى الله عليه وسلم فعن أبي يريرة رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين أحدهما عنه عن أهل بيته والآخر عنه وعما لم يضحي من أمته. يعني نشوف الله صلى الله عليه وسلم الفقير اللي هو الغلبان التي لم يضحي هذا لا نقول له لا تحزن فقد ضح عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من مظاهر حرصه صلى الله عليه وسلم بأمته أنه يريد لهم دائما التخفيف في جانب العبادات. طبعا كلنا عارفين قصة القصة في رحلة إسراء والمعراج. حينما تردد النبي صلى الله عليه وسلم بأن ربه سبحانه وتعالى وبين مين؟ وبين موسى عليه السلام حينما فرضت الصلاة في أول الأمر خمسين صلاة فكان موسى يقول ارجع فإني علجت بني إسرائيل وأمتك لا تطيق فخففت الصلاة إلى خمس وعشرين وإلى عشر ثم استقرت على خمس وقال عليه السلام فإن استحييت من ربي فلم يرجع مرة ثانية فخففت الصلاة من إيه؟ في العدد خففت من خمسين إلى, إلى خمس فهذا من مظاهر أيضاً حرصه وشفقته على أمة صلى الله عليه وسلم كذلك من مظاهر حرصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض عن بعض الأعمال والعبادات رغم حبه لها أيضاً تخفيفاً على أمته وقد جاء في الحديث الصحيح الذي روى أمام قال قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لاخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل لأن هذا هو أفضل وقت لأداء صلاة العشاء لكن حتى لا يشق على أمته فلم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام والحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرضهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء في رواية وأيضا قصة صلاة التراويح لما النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في ليلة من رمضان فعلم أصحابه بذلك علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي القيام فصلوا خلفه ففي الليلة الثانية امتلأ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن أصحاب كانوا أحرص الناس على الخير في الليلة الثالثة أو في الليلة الرابعة لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما سألوه يا رسول الله لماذا لم تخرج فقال خشيت أن تفرض عليكم ولا تستطيعون فده من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الله عنه فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام بقيت السنة أصل السنة والتي أحياها عمر بن خطاب رضي الله عنه وأرضاه فالشاهد أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام خشي على أمتي أنه أن تفرض عليهم ولا يستطيعون نحن دلوقتي في ناس بتفرض في الصلاة الخمس ولا حول ولا قوة إلا بالله تعدت في الشارع كده في ساعة الأذان ولا في ساعة الصلاة عد عدد الموجودين في الشارع بالنسبة إلى عدد الموجودين في المسجد لو بونا در انشاء سعنا وتعالى ان يهدي المسلمين كذلك ايضا من صور حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته انه دعا بالرفق لمن ولي امرهم فرفق بهم ودعا على من شق عليه فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فرفق به ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فشق عليه فليحذر كل مسؤول كل مسؤول أو موظف أو في يعني يعمل في أي مصلحة من مصالح المسلمين يحذر من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم رَسُولَ مَالِ مَنْ أي موظف أو أي مسؤول أو أي يعني له علاقة خدمات للمسلمين اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فرفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليهم وطبعا دعو تراص عليهم فليحذر كل مسؤول يعني يشق على المسلمين وكذلك نصور حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أنه كان يعني يسأل الله سبحانه وتعالى دائما التخفيف والرحمة بهذه الأمة فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدا سأل ربنا ثلاث حاجات فأعطاه اثنتين وانعوا واحد قال سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة السنة اللي هي إيه؟ القحط والجذب وقلة الأنفار سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها وتمتد أو يمتد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمهته إلى قيام الساعة. كلام اللي فاتك كان في في الدنيا وحتى أيضا في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم زال حريصا على أمهته. ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو حديث طويل نوعا ما قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة ماجى الناس بعضهم في بعض فيأدون آدم فيقولون اشفع فعلنا إلى ربك يعني طبعا يوم القيامة يوم عظيم ويوم رهيب مقداره خمسين ألف سنة يوم طويل وشاق وتدم فيه الشمس من رؤوس الخلاق بمقدار ميل ميل إما المسافة في الدنيا وإما الخشبة التي توضع في مكحلة النساء وطبعا إذا كان يعني الأمر كذلك أو كذلك فأمر يعني جد شديد فالناس يموجون ويتطلبون فذهبون إلى أفضل البشر وهم الأنبياء والمرسلون حتى يشفعوا إلى الله سبحانه وتعالى فيذهبون إلى آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن, ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام فيأتوني فأقول أنا لها صلى الله عليه وسلم فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن يعني في وقت الحديث الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسلطاط واشفع تشفع فأقول هايقول إيه صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي كل الأنبياء دعوهم في هذا اليوم نفسي نفسي أما النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان إلى آخر الحديث فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أمتي فالشاهد أن الرسول عليه وسلم لا يزال حريصا على أمته ولا يزال رحيما بأمته حتى في أحلك مواقف يوم القيامة ولم يؤثر عن النبي من الأنبياء عليهم السلام ذلك الحرص والحب الشديد لأمته كما أثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم فكم بين قول الرسل عليه السلام نفسي نفسي وبين قول نبينا صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي من معان عظيمة وصدق الله سبحانه وتعالى حينما قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ولذلك لله در, در حسان ابن ثابت رضي الله عنه حينما قال أغر قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام حريص على أمته رؤوف رحيم بهم وتبين لنا مظاهر حرص النبي عليه الصلاة والسلام وسبب ترديده لهذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم كل هذا يدفعنا إلى, إلى مزيد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعنا هذا أيضا إلى الحب الحقيق ليس الحب المزيف يعني يدعي المحبة ولكنه الحب الحقيقي الذي يكون به باتباع النبي عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى جعل علامة محبته هو سبحانه وتعالى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام حسن بصر رحمه الله يقول ادعى أناس محبتهم لله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله كل الناس إحنا لو سألنا سؤال هل أنت تحب الله الجواب حال شيء ضرور لكن العلامة والاختبار، العلامة والدليل على ذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويعفّر لكم ذنوبكم إذا فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام دليل على محبة على محبة الله عز وجل وكذلك دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الذي يزعم أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويخالف أمره فهذا حب كاذب تزعم حبه ويعني تعصيه فكما قيل هذا القياس شنيع إن المحب لمن يحبه مطيع المحب يطيع من يحبه ويتأسى به والله سبحانه وتعالى قد جعل لنا القدوة الحقيقية في الرسول عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذن ف يعني محبة النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يحرص عليها المسلم وأن يحققها نظريا والأول منها أن يحققها أيضا عمليا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام في كل أموره وفي كل أحواله وهذا يكون فيه الخير كل الخير كل الخير في اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما يعني بعض ما ورد في قول الله سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم نسأل الله سبحانه وتعالى إن انفعنا ويظلمنا سمعنا وقلنا أقول قولي هذا وستغفر الله إليه لكم جزال الله